ثن ا لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فكانما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق